بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نسوا يوم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 للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج فُتَعمُم النكُم لا مَرحَدًا بِِمْ إِهُ صَالٌ النوب قالَاوا بَْ الأأَاتُم ل مَرحَدًا بِكُمْ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 نك من المغرينا الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لامل ان نجننا منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين